فاضرب لهم مثلا أ ص ح ا ب ا ل ق ر ي ة إ ذ جاءها المرسلون إ ذ أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م اثنين فكذبوهما فعززنا, فعززنا بثالث فقالوا إ ن ا اليكم مرسلون قالوا ما أ ن ت م إ ل ا بشر مثلنا وما أ ن ز ل الرحمن من شيء إ ن أ ن ت م إ إن ل ا تكذبون قالوا ربنا يعلم إ ن ا إ ل ي ك م لمرسلون وما علينا إ ل ا البلاغ المبين قالوا إ ن ا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجم لكم وليمسنكم منا عذاب أ ل ي م قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي ل ا أ ع ب د الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون أ ت خ ذ من دونه آ ل ه ه ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ن إ إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم قيل ادخل ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أ ن ز ل ن ا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت إ ل ا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره ة على العباد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 لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق لها وكل في فلك يسبحون وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا إ ل ى حين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون إ ن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة اليوم في شغل فاكهون وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون